O Lord, O Lord, يا رسول الله يا رسول الله رب ليكرنا انك الله <أكبر. سؤال> I love جيتني ايه الله ايوه يا سيدي ايوه يا سيدي الطالب يستر بالايات يا ترى الله یا نعم این است It's the really I.I.F. Chill. الله اكبر بسم الله الله اكبر الوسولنا ومناسا الكون صاد ونؤهنا بعد حرنا ومن الله نراجنا سيست بالهات مالله عليه مالله عليه مالله وما ذلك كونا فقط نعم بسكون ده في حاجات كتير وما ذلك كونا فقط وما ذلك هو انا لا نعم ماذا ربنا I <laughs> I'm a. there <laughs> 16 E to يوم و ان o en la kun ne pli الاقمادون المحمود وضحقوا انذنوا وان سهل النوم سلام النوم سلام That just came to me. That comes to call, that that I the that فقل لي يا رسول الله جنون فقل لي يا رسول الله جنون وكن, عارفني. وكن عارفني إذا وحيا بالسلام نعم سبح الروم وحيا وحيا بالسلام